سأرحل للعلالة للدنيا سأرحل للمعالي يا أخي سأرحل عاقدا كل الأمان بإذن الله ناهديها هديا سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المهية سأرحل للعدا سيفا ونارا ونفسي نفس فرسان أبيات سأرحل عن ديار تزدريني تراودني على سحق الهوية تريد العيش دون الشر جاهرا تواكب فيه أقوى من شقيا تقول الدين والislam صرف لماذا أنتم أيدي عتيه أحقا قد سميت إلى المعالي لماذا تبتغي دنيا شفية قوني إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية سأرحل للعلالة للنهية سأرحل للمعالية أخية سأرحل عاقدا كل الأماني بإبن الله نهديها هديا سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المنيا سأرحل لعيدا سيفا ونارا ونفسي نفس فرسان أبيا أوضّط طرب هذه بالماسي فأرقب تلك قاد عادت نديا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 العيش أما والله ما للعيش أنس فصبرا يا فلسطين الأبي بني الإسلام ما هذا التهاضي وقد حطمتم الفرس العليا بني الإسلام يا ويح المنادي فلا صوت يجيب ولا سريا بني الإسلام ما هذا التمادي فإن الكفر قد ساد البريه بين الكفر قد ساد البريه بين الكفر قد ساد البريه